اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا لن تنفعهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك وقود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 وبئس المهاد قد كان لكم وَمَا في فئتين تَرْجَىٰ رَحْمَتَ تقاتل في سبيل كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ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 والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.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 وَأَزْوَاجُهُمْ مُطَهَّرَةٌ وَارِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ذنوبنا، فأوفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين, والمنفقين، والمستغفرين والمستغفرين بالأثمار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأول العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم